بوك تو چتردسة اي بيت خمسة واربعون خمسة واربعون وكينو في, في السينما في نريد الذهاب إلى السينما نريد الذهاب الى السينما danas igra dobr film اليوم يعرض فيلم جيد اليوم يعرض فيلم جيد فيلم ياساسويم نوف الفيلم جديد تماما الفيلم جديد تماما gdje je blagajna? Ajna shubak al-tazakir? Ajna shubak al-tazakir? Ima li još slobodnih mjesta? Hal mazalat ma tujad amakin khaliyah? Hal mazalat tujad Koliko koštaju ulaznice? Bikam tazar al-dukhul? Bikem te de kirtuhul. Kada po czyje predstava. Meta jabda u lard. Meta jabda alard. Koliko traje film. Kam ja du film? Kam ja du mel. Mogu li se rezervisati karte? هل يمكن حجز تذاكر هل يمكن حجز تذاكر اخت اختلباداد أريد أن أجلس في الخلف أريد أن أجلس في الخلف اخت اختادتي نبر أريد أن أجلس في الأمام؟ أجلس في الأمام اخت اخت به ستي وسرديني. أريد أن أجلس في السط أريد أن أجلس في الوسط فيلم بي نقط كان الفيلم مثرا كان الفيللم مثرا. فيلم نيه لم يكن الفيلم مملا لم يكن الفيلم مملا علي يي كنـيغا بيلا بودا لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل لكن الكتاب المأخوذ عنه الفيلم كان أفضل كاويا بيلا موزيكا كيف كانت الموسيقى كيف كانت الموسيقى كيف كان الممثلون كيف كان الممثلون دالي ي било تيتلوвано هل كانت هناك Prevedite dijalog na engleski. Je li bilo Molimo vas, posjetite duplove.duplove.duplove.book2.de za tekstove i knjigu.